وطهوره وفي شأنه كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون فإن هذا التعبير هذا الأسلوب كان يعجبه كان يفعل كذا يدل على أن ذلك من ديدنه ومن عادته وأنه أمر دائم مستمر الوقوع منه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيمم كان يعجبه هنا هل يؤخذ منها أن ذلك أمر مشروع لأنه يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الله عز وجل يقول بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون فهل هذه الآية تدل على أن ذلك من الأمر المستحسن الجواب لا وكذلك أيضا جاء في الحديث عجب ربنا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل في السلاسل فهذا هل هو مثل بل عجبت ويسخرون وفي القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون لا شك أنه ليس كالأول وكذلك أيضا هذا الحديث كان يعجبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن هل هو كقوله بل عجبت ويسخرون هل هو كقوله تعالى ولو أعجبك حسنهن ولا أن تبدل بهن من أزواج نعم فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم منهي أن يتبدل بهؤلاء الزوجات لما اخترنا الله ورسوله في مسألة التخيير المعروفة في سورة الأحزاب فكافأهن على ذلك بألا يستبدل بهن من أزواج ولا يتزوج عليهن قال ولو أعجبك حسنهن أي أولئك الزوجات التي ترغب بالتزوج منهن بغض النظر عن مسألة هل المسيخ ذلك أو لا فهل هذا كقوله صلى الله عليه كقول عائشة كان يعجبه كان يعجبه التيمم هذا الحديث كان يعجبه يدل على أن ذلك مشروع للأمة وأنه مما يقتدى به مما يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت في مرة سابقة على أنواع منها ما كان يتصل بالعادات وهو أنواع أيضا الذي يتصل بالعادات أنواع شيء كان يفعله بمحض الجبل كذات الأكل والشرب وقضاء الحاجه وما شبه ذلك ومنهما وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاده العرب كالإزار مثلا فإن هذا لا يدل على أنه مطلوب ولا يقال للناس إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أمر مرغب فيه ومن ذلك ما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم كما سبق من أنه كان يحب القميص يحب القميص كان يعجبه هذا الثوب أو هذا النوع من الثياب فهذا, فهذا يمكن أن يقتدى به يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق بالأكل كما في الحديث نعم في الدباء كما سبق وأما ما يتعلق بالأمور العبادية كالبداءة باليمين في الوضوء مثلا أو ما يتعلق بالبداءة باليمين عند دخول المسجد فإن مثل هذا يكون يكون مطلوبان فهنا كان يعجبه التيمن في تنعله يرجبه التيمن في تنعله وفي لفظ عند مسلم في نعله في نعله أي عند عندما يلبس النعل كان يبدأ كان يبدأ باليمين كان يحب البداءة باليمين في هيئة التنعل وفي رواية أخرى عند مسلم في نعاله يعني في في انتعاله عليه الصلاة والسلام في تنعله وترجله ما معنى وترجله يعني نعم أي نعم يعني حينما يسرح شعره يمشط شعره فإنه يبدأ بناحية يبدأ بناحية اليمين يسرح الجانب الأيمن الشق الأيمن قبل قبل الأيسر وترجله وطهوره نعم وطهوره ظهوره يعني في الوضوء وفي الغسل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في في في في الغسل في غسل الجنابه نعم بدأ بشقه بدأ بشقه الأيمن بدأ بما يمينه عليه الصلاة والسلام وكذلك الروايات السابقة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم فيها جميعا أنه بدأ باليمين بدأ باليمين قبل قبل الشمال نعم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من يغسلن من يغسلن ابنته فقال ابدأنا بما يامنها ابدأنا بما يامنها هذا في في غسل هذا في غسل الميت نعم في غسل الميت وأما في الوضوء فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأتم فبدأوا بما يامنيكم إذا توضأتم فبدأوا بما يامنيكم وهذا أخرجه ابن ماجه فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة هذا إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم فعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك وعندنا أيضا ما يزيد عليه في الوضوح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غسل الجنابه وأمر من يغثلن ابنته بذلك وأمر المتوضئين أيبدأوا، أيبدأوا بما يأمنهم، بما يأمنهم. ف ولقائل أن يقول هل ذلك يدل على الوجوب؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك مع مواظبته عليه إضافة إلى أمر آخر وهو أنه أمر به والأصل أن الأمر للوجوب. أقول هذا؟ هذا يحتمله الحديث الذي جاء بصيغة الأمر الصريحة ولكن من أهل العلم نقل الإجماع على أن البداءة باليمين سواء في الوضوء أو في الغسل أن ذلك سنة ولكنه لا يجب وممن نقل عليه الإجماع الإمام النووي رحمه الله وكذلك أيضا ابن قدامة ابن قدامة قل لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا ولو ذلك لكان القول بالوجوب متجها النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل به وأمر به أيضا وكان ذلك وكان ذلك يعجبه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله في شأنه كله في سائر الأمور إذا لبس الثوب يبدأ باليمين ولما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع بدأ بشقه بدأ بشقه الأيمن نعم وهكذا وعليه يقال وفي شأنه كله بأن كل ما كان من باب الأمور المستحسنة وما يتعلق بالزين وما أشبه ذلك فإنه يبدأ به اليمين وما كان من الأمور التي يتنزه عنها أو تكره أو تستقدر فإنها تكون باليد الشمال ولذلك فإن الشمال تكون للاستنجاء والاستجمار وتكون للاستنثار وما إلى ذلك نعم طيب الآن لو أن الإنسان أراد أن يخرج من المسجد أو أراد أن يدخل إلى المسجد ومعه آخر هل نقول إن قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين إذن نقدم الأيمن تكريما له ما تقولون في هذا أجيبوا كيف ما إيش أي نعم الآن خاصة يوم الجمعة الملائكة يكتبون الأول فالأول فأنت تريد أن تكرم هذا تقول لا تفضل قبلي هذا يدل على زهد في القرى يدل على زهد في القرب وما ينتج عنها وما تؤثره من الأجر فأنت كأنك زاهد في الخير وفي الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصف الأول والأذان أن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني بالقرعة لفعلوا فكيف يزهد الإنسان في هذا الزهد مع أن هذا الأمر اعتاد عليه الناس طيب وفي الخروج يقول للأيمن تفضل قبلي لأشبه ما تكون بالخدعة أليس كذلك أليس كلما كان الإنسان في المسجد كلما كان ذلك أفضل في حقه أليس كذلك فأنت تقدم هذا الإنسان لتكرمه ثم تزفه مع الباب قبلك ليخرج من المسجد قبل خروجك منه هل هذا هو التكريم حقيقة هل هذا تكريم قدمت اليمين هو في صورته تكريم في صورة الظاهرة أنك لم تدخل قبله أدبا وذوقا لكن في حقيقته ليس كذلك لما يفوت لما يفوت مع أني لا أعلم دليلا على فضل البقاء في المسجد من غير انتظار الصلاة يعني كل الأحاديث الواردة هي في انتظار الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى إذا كان ينتظر إذا كان ينتظر الصلاة أما أنه جالس على كل حال فمن يعمل مثقال درة خير يرى ومن يعمل عندنا هذا الأصل الكبير نعم وكذلك أيضا في شأنه كله يؤخذ من هذا العموم أيضا فضل ميامن الصفوف مع أنه لم يصح حديث في حد ما أعلم في فضل ميامن الصفوف الحديث الوالدة في هذا ضعيفة لكن أيهما أفضل يمين الصف أو يسار الصف نقول يمين الصف أفضل لماذا؟ لأنه لأن نبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن كان يعجبه التيمن وبعض الصحابة لربما أو بعض أهل العلم فهم نعم أو لربما استنتج أن اليمين أفضل من ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينصرف نعم إلى هذه الناحية أو من هذه الناحية فعلى كل حال هذا ليس بصريح يعني بعد الصلاة، بعد انقضاء الصلاة، حينما ينصرف للمؤمن، فعلى كل حال يفهم من هذا العموم، نعم ما ذكرت، والله تعالى أعلم، فاذا قول قولها وفي شأنه كله يعني مما يستحسن، مما يكون من باب الزينة بخلاف الأمور الأخرى كما سبق كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار هذا لا يدخل فيه تخصصه أدلة. أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى نعم أن يستنجي الإنسان بيمينه ونهى أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول فهذا العموم كان يعجبه وفي شأنه كله استثنى منه هذه الأمور المستكرهة المستكرهة يكفي هذا القدر بيان ما يحتاج إليه في هذا الحديث وإن كان بقية أشياء في الأسئلة نعم تفضل عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم. سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم. يقول عن نعيم المجمر أو المجمر كل ذلك صحيح نعم. لأن ذلك من باب اللقب له والتشديد يدل على التكفير ونعيم المجمر هو نعيم بن عبد الله هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ الطيب البخور المجمرة كان يأخذها أمام عمر حينما يخرج عمر في رمضان رضي الله تعالى عنه إلى إلى الصلاة فلقب بذلك وأبوه عبد الله أيضا كان يفعل كان يفعل ذلك المجمر والمجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار من آثار الوضوء يدعون يوم القيامة غرا محجلين قوله غرا محجلين نعم يحتمل أن يكون مفعولا أن يكون مفعولا لقوله يدعون أي الآن لاحظ تأمل لفظ الحديث إن أمتي يدعون حط مباشرة بعدها غر محجلين يدعون غر محجلين بمعنى التسمية تقول يدعون أي بهذا اللقب أو بهذا الاسم ينادون به يوم القيامة هذا احتمال يدعون غرًا محجلين ينادون بذلك يسمون بذلك يلقبون به يدعون بهذا اللقب ينادون به نعم فهذا احتمال نعم فيكون من باب التسمية ويمكن أن يكون أن يكون قوله غرم محجلين أن يكون حالا في الإعراب أن يعرب على أنه حال يدعون غرم محجلين أن يدعون في حال كونهم غرم محجلين وهذا هو الظاهر المتبادر والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب لا أنهم يسمون مع أن اللفظ يحتمل هذا وإنما نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس أهل الإيمان في يوم القيامة يدعون بإيش بأحب بأحب أسمائهم نعم فالمقصود هنا يدعون غر محجلين أي يدعون في حال كونهم غر محجلين يدعون بأحب أسمائهم في الحال التي تكون صفتهم فيها أنهم يتميزون بالغرة والتحجيل والمقصود بالغرة هي البياب الذي على ناصية الفرس والتحجيل هي ما يكون من البياب في قوائمه في أرجله نعم وبعضهم يقول في ثلاثة أرجل من أرجل الفرس ذلك يقال له يقال له التحجيل يدعون غرا يدعون من القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ضبط هذه اللفظة من آثار الوضوء هل يمكن أن تضبط بغير هذا بغير الضم؟ ماذا يمكن أن يقال فيها نعم ماذا يمكن أن يقال ها بالفتح كيف كيف بالفتح بفتح الواو يدعون غر محجلين من آثار الوضوء ومن آثار الوضوء والفرق معروف بين الوضوء والوضوء كما سبق فيمكن أن يكون بالضم يعني من آثار توضئهم واضح وبالفتح من آثار الوضوء من آثار جريان الماء على هذه الأعضاء نعم حيث حيث يتوضؤون به فأثر هذا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا جار إلى آخر الحديث نعم فيحتمل هذا ويحتمل هذا. المقصود أن هذا الوضوء يؤثر. سواء قلت إن المقصود به الفعل أو المقصود به الماء، فبينهما بينهما ملازمة في المعنى لا تخفى. يعني إذا قلت من آثار من آثار الوضوء وهو الماء، فهذا يلزم منه أن يكون الإنسان قد توضى وإذا قلت من آثار الوضوء الذي هو الفعل. فيلزم من ذلك وجود ما يتوضأ به، وهو الماء فلا داعي لهذا للجدل في مثل هذه القضية والإطالة فيها، فبينهما ملازمة. بينهما ملازمة. ويكفي ويكفي هذا في إيضاح هذا المعنى. طيب. الآن يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء نقطة. ثم يأتي بعده جملة جديدة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل نعم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل طبعا هنا ما ذكر التحجيل ما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هل لأن التحجيل غير مراد؟ نعم أن هذا من باب الاكتفاء ذكر أحد الأمرين لأنه يفهم منه الآخر فاكتفى به اختصارا وإلا فالكلام هكذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرةه وتحجيله فليفعل طيب الآن طبعا هذا ذكرنا الأمثلة من قبل مثل سرابيلة تقيكم الحر ولم يقل البرد ولا حاجة للإعادة طيب الآن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل نعم هذه الجملة هل هي من تمام الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من كلام الراوي وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا ما يسمى في علوم الحديث بيش بالمدرج بالمدرج نعم إذا قلنا إن هذا من كلام أبي هريرة فمعنى ذلك أنه من قبيل المدرج أي أنه جاء على نسق الحديث نعم متبوعا به من غير من غير تميز من غير تميز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول وقول الراوي نعم فهذه هذا الحديث الآن نعم رواه جماعة جاء من طريق نعم عند أحمد من طريق فليح عن نعيم هذا نعيم المجمر وأن نعيما قال فيه لا أدري قوله من استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هرائح يعني أن نعيم من طريق فليح يقول لا أدري نعم هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة؟ وهذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله رواه عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه هذه الزيادة. نعم والذين رووه عن أبي هريرة جميعا لم يذكروا في هذه الزيادة وإنما جاءت من طريق نعيم فقط. وجاء في بعض الروايات من طريق نعيم أنه يقول أيضا لا أدري هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة إذا عرفت هذا القدر تعرف لماذا ذهب السواد الأعظم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الزيادة على أعضاء الوضوء غير مشروعه لماذا وهنا يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لأن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة فهي من فهمه من فهمه جيد باعتبار النظر في سائر الروايات فإذا اعتبرنا هذه الرواية مع روايات الصحابة ورواية نعيم مع غيره من رواه عن أبي هريرة وجدنا أن الطريق في أن أن الطريق في الصحيح والله أعلم في النظر في هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية هي ترجيح الروايات الكثيرة نعم على هذه الرواية حيث لم يذكر فيها هذه الزيادة ولا يقال إن هذه باب زيادة الثقة. لأن ذلك ليس من زيادة الثقة بل هو من باب الإدراج في الحديث من باب الإدراج في الحديث طيب هل لقائل أن يقول إن هذا الصحابي يعني يقول يقول قائل هب أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه والصحابي أدرى بما روى الصحابي أدرى بما روى نقول الصحابي أدرى بما روى ولكن الصحابي يبقى له اجتهاده فإذا خالفه عامة الصحابة فإن ذلك يعني أن هذا الاجتهاد ينبغي أن يتريث فيه فلا يتابع عليه إلا بعد التحري والتمحيص نعم وممن وافق أبا هريره رضي الله عنه على هذا المعنى ابن عمر ولم ينقل ذلك عن أحد سواه طيب هل لقائل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين غرًا محجلين وكما في الرواية الأخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تبلغ الحلية اللي هي الغرة والتحجيل هذه الحلية حيث يبلغ الوضوء ألا يفهم منه بمفرده بعيدا عن تلك الزيادة ألا يفهم منه أن الإنسان يجتهد في الزيادة لتزيد الحلية كما كان يفعل أبو هرية رضي الله عنه كان يغسل حتى يصل إلى نعم يصل إلى المنكب إلى غسل يده ويغسل رجله حتى يقرب من الركبة نعم فهل هذا يفهم من هذا الحديث بغض النظر عن الزيادة يقال إن ذلك يفهم على ضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد أنه زاد على هذا المقدار في الوضوء وقد جاء بعض الروايات التي قد يفهم منها هذا لكنها لم تصح لم تصح وما قد يفهم منه بعض هذا من الروايات الصحيحة نعم كقوله مثلا غسل ذراعه حتى أشرع في العضد فإن المقصود به أن يبلغ ذلك العضو بكامله فيغسل معه المرفق يغسل معه المرفق ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا لنقل ورأيت من الروايات وقد تعمدت سردها لأسباب منها هذا هذا الأمر أن تفيدنا في أشياء أخرى تمر بنا فيما يتعلق بالطهارة ما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل أيضا عن أصحابه وهم أحرص على الخير ف وبناء عليه يقال إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يكون ذلك من باب من باب الإخبار عما يحصل لأهل الإيمان من الحلية حيث إنها تكون في مواضع الوضوء لو سأل سائل إلى أي حد تبلغ هذه الحلية يقال تبلغ إلى المرفق في اليد وتبلغ أيضا في الرجل إلى الكعب نعم ولو أنه زاد يقال فإن ذلك لا يؤثر في زيادة هذه الحليلة إنما ذلك من باب الإخبار عن حقيقة ما يقع من الصفه نعم التي تحصل بها هذه الحليلة لأهل الإيمان لأهل الإيمان ولا أدري كيف يكون حال الإنسان الذي لا يتوضى أصلا ولا يصلي الذي لا يتوضى ولا يصلي كيف يدعى يوم القيامة كيف يأتي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجلين فهؤلاء بماذا يعرفون ف... فعلى كل حال الل... لعل هذا القدر يكفي قال وفي لفظ رأيت أبا هريرة يتوضع فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل لجلي حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ حيث يبلغ الوضوء حيث يبلغ الوضوء طيب فضلنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم. يقول وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنا رضي الله عنه من النجار من من من النجار من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قد بلغ من العمر عشر سنين وقيل دون ذلك قيل ثمان سنين وقيل غير هذا فعلى كل حال وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أن أي كثر الله ماله أو أن يبارك له في ماله و وولده وتحقق ذلك كان له بستان في المدينة يثمر في العام مرتين يثمر في العام مرتين وأولاده كثير أولاده كثير حتى إنه قيل إنه دفن من صلبه مات من صلبه إلى سنة 75 من الهجرة أكثر من مئة وعشرين نفس يعني إلى قدوم الحجاج الحجاج قدم, قدم إلى العراق سنة خمس وسبعين فكان قد دفن من صلبه أكثر من مئة وعشرين من مئة وعشرين نفس نعم وكانت وفاته متأخرة رضي الله عنه توفي بالبصرة قيل سنة ثلاثة وتسعين وقيل بعد ذلك بكثير قيل خمس وتسعين وقيل مئة وسبعة وقبل غير هذا على كل حال عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث في باب باب الاستطابة باب الاستطابة وأصل الاستطابة ما هو السين والتاء للطلب السين والتاء للطلب حينما تقول الاستعلام الاستخبار معنى ذلك أنك تطلب علم ذلك أو أنك تطلب خبره نعم فهنا الاستطابه هي طلب الطيب طلب الطيب والمقصود بذلك إزالة إزالة الأذى إزالة الأذى وهو القدر المخصوص الذي تحصل إزالته ب. الذي تحصل إزالته بالاستنجاء و... والاستجمار. لربما قيل له ذلك سمية استطابه لأنه لا تطيب نفس الإنسان إلا بقطع هذا الأذى عنه. إلا بقطع هذا الأذى عنه. وعلى كل حال لا شك أن مفارقة النجاسات أنها لون من الاستطابه. فالاستطابه تقع تارة على التخلي عن الأقدار والنجاسات وتقع تارة على ما هو أبلغ من ذلك وأكثر منه نعم بالمبالغة في النظافة والطيب وما أشبه ذلك هذا كله استطابة من الطيب من الطيب نعم فعلى كل حال باب الاستطابة يقال باب الاستنجاء والاستجمار والاستبراء والاستنقام وكل ذلك يراد به ماذا؟ يراد به قطع الأذى والتخلص من الخارج النجس ومن أثره نعم بالماء أو بالأحجار نعم يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث قد يقول قائل هذا الحديث وباب الاستطابة بكامله لماذا لم يريده أولا قبل الوضوء لأن الإنسان يأتي إلى الخلاء ثم بعد ذلك يحتاج إلى الوضوء فالترتيب الطبيعي أن يذكر هذا الحديث أو هذا الباب أن يذكر قبل قبل الوضوء، فلماذا أخره؟ لماذا أخره؟ فما الجواب؟ نبي شكر. كيف؟ يمكن أن يقال هذا أن هذا من باب تقديم الأشرف. تقديم الأشرف. ما هو الأشرف؟ الوضوء. ولم يكن المؤلف رحمه الله وحده الذي فعل ذلك، بل هو مسبوق. إليه وصحيح البخاري شاهد شاهد بذلك نعم طيب قال كان إذا دخل إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء الآن إذا دخل الخلاء الخلاء أصله المكان المكان الخالي ولما كان الإنسان يقصد الأمكنة الخالية لقضاء الحاجة صار ذلك يطلق على على موضع قضاء الحاجة فأنت إذا أردت أن تذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ماذا تقول؟ تقول أذهب إلى أذهب إلى الخلاء نعم أذهب إلى الخلاء ف وذلك أن الإنسان ينفرد به ينفرد في هذا المكان ويقال له الكنيف ويقال له المرفق المرفق ويقال له أيضا المكان الذي تقضى فيه الحاجة يقال له أيضا الحش نعم يقال له الحش ويقال له أيضا المذهب ويقال له المرحاض المذهب والمرحاض نعم كل ذلك يقال له إذا دخل الخلاء طيب وهل يذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء إذا دخل الإنسان إذا دخل فماذا يقال إذا أراد وماذا ي... وهل يوجد ما يشهد لهذا نعم كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وقطعا الوضوء لا بد من قبل الصلاة نعم وكذلك إذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ فالاستعاذة تكون قبل القراءة نعم فقوله إذا دخل الخلاء يعني إذا إذا أراد إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول طيب إذا كان هذا المكان نعم إذا كان هذا المكان ما فيه بناء في الصحراء وليس هذا المكان أصلاً حتى في الصحراء يعني قد يقال الحشوش أو الأماكن التي يقصدها الناس قديما نعم لقضاء الحاجة لكن هذا في صحراء ما فيها شيء فأراد أن يقضي الحاجة هل يقول هذا أو لا يقوله يقوله متى يقوله نعم كيف وشو متى إذا أراد الجلوس، أي إذا أراد أن يجلس لحاجته، إذا أراد أن يجلس لحاجته، مع أن هذا المكان غير مخصص لهذا، فإذا أراد أن يجلس لحاجته قال قال ذلك. طيب وما العلة فيه؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ ما هي العلة؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا نقول؟ هل هي مجرد التعبد؟ أو أن هذا لعلة مدركة؟ ما العلة في ذلك؟ كيف؟ نعم، صدق؟ هو هذا. نعم، في إضافة بسم؟ إيه نعم. العلة مدركة هنا. نعم. بل إنها منصوصة. وكما سبقت الإشارة. إلى أن العلل منها ما هو مستنبط ومنها ما هو منصوص. فهذه العلة منصوصة وإن لم تكن منصوصة في نفس في نفس الحديث. وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود في السنن إن هذه الحشوش محتذرة إن هذه الحشوش محتذرة نعم والمقصود بها الحوائط أو المكان الذي يقصده الناس لقضاء الحاجة وأصل ذلك أنهم كانوا يقصدون البساتين ولربما كان ذلك في حائش نخل نخل مجتمع نعم يسترو من كان من كان خلفه نعم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم وذكر الحديث فإذا أتى أحدكم الخلاء وذكر ذكر الحديث وقوله إن تدل على معنيين تدل على التوكيد وتدل أيضا على على التعليل على التعليل كانه يقول لأن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء نعم فليقول كذا وكذا نعم وجاء أيضا عند الترمذي وبماجه ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله أن يقول بسم الله وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله فإذا دخل الإنسان هذه الأماكن وقال بسم الله قوله إن هذه الحشوش محتضرة وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر ستر فإنه يحصل له بذلك أمور منها الستر فلا يرون عورته ومنها الوقاية أيضا إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول فمعنى ذلك أن هؤلاء الشياطين الذين اجتمرنا بها لا يمكن أن يوصلوا إليه الأذى يعصم منهم بإذن الله تبارك وتعالى لأنه قد استعاذ به اللهم إني أعوذ بك ومن استعاذ بالله عز وجل عصمه وأعاذه عصمه وأعاذه ولذلك تجد بعض الذين يصابون بالمس ثم يرقى الواحد منهم فيتكلم هذا الذي قد تلبس به من الشياطين لربما ذكر أنه قد وطأه أو جلس عليه ولم يسمي هذا تسمعونه كثيرا يقول بأنه جلس عليه ولم يسمي أو أنه ألقى عليه شيئا ولم يسمي أو أنه تخلى في مجلسه في مكانه الذي يجلس فيه و. طيب وما سبيل الوقاية من هذا وكيف يعرف؟ قال لو قال بسم الله لم يكن شيء من ذلك. نعم. ووعلى كل حال. نعم. الحديث واضح في هذا المعنى. اللهم إني أعوذ بك وفي لفظ أعوذ بالله من الخبث والخباز. اللهم إني أعوذ بك من الخبث ويقال أيضاً بإسكان الباء الخبث بل إن بعض أهل العلم قال إنه الأغلب في روايات المحدثين نعم الخبث والخبث والخبائث هنا قال والخبث أو الخب والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم هذا هو المشهور في تفسيره أعوذ بك من الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكرانهم و وإناثهم و ويمكن أن يكون الخبث مصدرا تقول خبث خبثا خبثا فهو خبيث نعم فالخبث يمكن أن يكون مصدرا ويكون بمعنى الشر والمكروه والأمر السيء فإن كان من الأعمال فهو المعاصي وإن كان من الذوات فهي الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن نعم وإن كان من الملل فهو المذاهب والأديان فهو الكفر نعم ووين كان من المطعومات فهو فهو المحرم الخبيث نعم فإذا قلنا أن الخبث مصدر بمعنى الشر بمعنى الشر بمعنى الشيء الخبيث المستخبث فماذا يكون معنى الخبائث إيش يكون معناها بمعنى ممكن تكون بمعنى المعاصي قول اللهم أن يعوذ بك من الخبث يعني من الشر ومن المعاصي نعم ومن المعاصي والأفعال المذمومة نحو هذا نعم أو أعوذ بك من الشر ومن الشياطين خبائث بمعنى الشياطين نعم كأنه يستعيد من الشر ومن أهل الشر وعلى كل حال سواء فهمنا هذا كما كما قصد الشارع أو أنه وقع لنا خطأ في تفسيره ومعناه يعني قد يكون هذا أو هذا لكن النتيجة هي أن الإنسان يشرع له إذا جاء إلى الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويحصل له نتيجة ذلك الستر ويحصل له أيضا ويحصل له أيضا الوقاية الوقاية سواء عرف ها تفاصيل هذه الأمور المكروهة التي استعاد منها أو لم يعرف لكنه في النتيجة في النهاية يعصم ويوقى بإذن الله عز وجل من كل ما يكره ويخشى ويحادر تضح هذا المعنى؟ يعني أحيانا يطيل الناس في الكلام على قضية من هذه القضايا وقد يكون المحصلة النتيجة واقعة لكن بقي عليهم فقط أن يقعوا على التفسير الذي قصده الشارع لما تنظرون مثلا الكلام على هذا في أصلاح غلط المحدثين للخطابي رحمه الله تكلم بكلام كثير على هذه القضية وضبطها وكذا وأنه خالفه كثيرون فعلى كل حال أنا أقول للإنسان الذي يريد أن يعمل بالعلم لا لا يتوقف عند هذه طويلا هل المقصود بها الشر ولا المقصود بها الشياطين الذكور ولا المقصود بها الشياطين الإناث هل هي جمع ولا مفرد أو مصدر قل اللهم أن يعود بك من الخبث والخبائف وأبشر بحفظ الله عز وجل وكلاءته لك نعم من كل من كل مكروه نعم والله أعلم طيب فضل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري صحابي تعرفونه من نعم بن النجار من الأنصار وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة شهد العقبة بيعت العقبة الثانية ثم شهد غزوات جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته شهيرة وذلك أنه دفن تحت أسوار القسطنطينية مرضى ثم أمر أصحابه أن يحملوه إذا مات نعم حينما يواجهون العدو فيدفنونه عند عند أقدامهم فدفن عند تحت أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وارضا وذلك في خلافة معاوية في حدود سنة 51 للهجرة عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغاية الآن هذه اللفظة تكررت مرتين هل هي بمعنى واحد في الموضعين أو أن المعنى يختلف يختلف فمعناها الأول المكان المطمئن المنخفض المكان المنخفض المطمئن من الأرض يقال له ذلك طيب ما علاقة هذا المكان المنخفض بهذا الخارج حيث أطلق عليه كما في الموضع الثاني هنا فلا تستقبل القبلة بغائط والمقصود به هنا الخارج نعم فما العلاقة بين المكان المنطمئن المنخفض وبين نعم هذا الخارج أن الإنسان يقصد المكان المنخفض لقضاء الحاجة من أجل أن يستتر به إذا إنسان راد يقضي حاجة ويروح على رأس جبل ولا يبحث عن مكان مرتفع أو هضبة ويجلس فوقها أو أنا يبحث عن أماكن منخفضة النازلة من أجل أن لا يراها الناس فيتوارى عن أعينهم هكذا فلذلك قيل له الغائط لأن الإنسان عادة يقصد المكان المطمئن فأصله في المحل وصار يطلق على الخارج الذي يقصد ذلك المحل من أجله هذا ليسميه أهل المجاز بالمجاز الذي يقولون علاقته الملازمة بين الحال بتشديد اللام والمحل واضح؟ مثل القرية تطلق على الساكن وعلى البنيان واسأل القرية هكذا يقولون على كل حال بغض النظر لا نريد أن نناقش هؤلاء في كلامهم لكن هذا من, من من سعة لغة العرب والسياق يبين المراد يعني الله عز وجل ماذا قال في المحصنات في سورة النساء قال والمحصنات من النساء يعني ايش والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني إيش المتزوجات في المحرمات من النساء لما سرد المحرمات حرمت عليكم أماتكم وبناتكم ثم قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجة ما تتزوجها إلا ما ملكت أيمانكم إذا سبيت المرأة من أرض العدو فإنها وإن كانت متزوجة تستبرأ بحيضة ثم تحل لسيدها طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم بهم بعد الفريضة إلى أن قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني إيش الحرائر الحرائر أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال بعد ذلك قال فإذا أحصن بمعنى إيش تزوجن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني إيش يعني الحرائر لاحظ اللفظة تتكرر وفي كل موضع لها معنى فهنا في هذا الحديث إذا أتيتم الغائط يعني المكان المطمئن فلا تستقبل القبلة بغايط والمقصود به الخارج ولا ولا بون ولا بول طيب الآن ما حكم هذا الحديث الآن فيه نهي صريح عن ماذا عن الاستقبال عن الاستقبال جيد عن الاستقبال فهل يقال إن هذا الحديث يدل على تحريم الاستقبال استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أيا كان قضاء الحاجة ببول أو غارض أنه يدل دلالة صريحة على تحريم استقبال القبلة وهل فيه تفصيل أن ذلك في البنيان أو في غير البنيان إذا كان هذا الحديث هذا الحديث هل في تفصيل ليس فيه تفصيل هل قال إذا كان بينك وبين القبل حاجز فلا بأس وإذا ما كان بينك وبينها حاجز فهناك بأس ما قال نعم فهذا مطلق أو يمكن أن تقول بأنه عام في الأحوال كلها سواء في البنيان أو في غير أو في غير البنيان لكن هل ذكر فيه الاستدبار؟ قال ولا تستدبروها ولكن شرقو أو أو غربوا فنقول والاستدبار كذلك والاستدبار الاستدبار كذلك الآن لاحظ أنا ودي واحد من الأخوان يكتب شوف الشقين هذولي عندنا المنع عندنا حديث أبي أيوب هذا سريعا بلون آخر بلون آخر حديث أبي أيوب نهي عن الاستقبال والاستدبار بإطلاق من غير تفصيل بين البنيان وغير البنيان فهذا يدل على ماذا على يدل على المنع وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند مسلم نعم حديث أبي هريرة سري عنها حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجة بمعنى ما سبق نعم إذا جلس أحدكم على حاجة بصراحة بصراحة إيه يكتب إيه يكتب إذا قدامه قدامه حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجة نعم إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها والحاجة تشمل الأمرين نعم وعندنا حديث سلمان أيضا مرفوعا عند مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط بغائط ولا بول لاحظت هذا الحديث في إيش الحديث الأخير حديث سلمان في الاستقبال في الاستقبال طيب في الجهة المقابلة خلاص أن نستقبل القبل الحديث الدالة على الجواز نعم، عندنا حديث ابن عمر الذي بعده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي، نعم، مستقبلا لإيش للشام مستدبرا مستدبرا الكعبة وعندنا حديث جابر أيضا عند أحمد وأبي داود نعم حديث جابر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بال إلى سباطة قوم حديث جابر. قال إلى سباطة قوم مستقبلا إيش؟ مستقبلا القبلة. مستقبلا القبلة. الآن حديث بن عمر السابق في الصحيحين. وهذا عند أحمد و... وأبي داود يكفي هذا. ذلك الله خير. الآن انظروا إلى هذه الأحاديث. كيف يكون النظر فيها؟ كيف يكون النظر؟ فيها عندنا حديث أبي أيوب هذا نهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا ولم يفرق بين البنيان ولا غير البنيان وكذلك حديث, حديث أبي هريرة عند مسلم نهي عام لم يفرق فيه بين البنيان ولا غير ولا غير البنيان طيب وعندنا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه إيش؟ أن عن استقبال. الاستقبال فقط وعندنا أحاديث في الجواز وهي من قبيل القول ولا من قبيل الفعل, الفعل. من قبيل الفعل في حديث ابن عمر ذكر الاستدبار وفي حديث جابر ذكر استقبال. الاستقبال فكيف يكون النظر نحن إما أن نقول الاحتمالات الآن فكر في كل الاحتمالات التي يمكن أن توجه فيها هذه الأحاديث، إما أن نقول بأن نلجأ إلى القول بالنسخ، نلجأ إلى القول بالنسخ، نعم، فحديث ابن عمر متأخر، نعم، وحديث أبي أيوب متقدم. فيكون النهي قد نسخ واضح لكن هل هذا يقطع به هل نستطيع أن نقطع بهذا لا والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والنسخ في يعني في إلغاء للدليل الآخر دعوة عريضة تحتاج إلى علم وإثبات والطرق التي يعرف فيها النسخ معروفة في الأصول ليس هذا منها طيب إذا نترك القول بالنسخ نجي للاحتمال الثاني نقول ما أمامنا إلا الجمع أو الترجيح إما أن نجمع بين الأحاديث أو نلجأ إلى الترجيح وأيهما يقدم الترجيح ولا الجمع الجمع لأن القاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن الجمع مطلوب ما أمكن فإذا أتينا نريد الجمع الآن بين الأحاديث، فما هي الطرق التي يمكن أن تتصور في الجمع بين هذه الأحاديث؟ ماذا يمكن أن نقول؟ إما أن نقول أن نفرق بين البنيان وغير البنيان. لماذا؟ عندنا الأحاديث هذه عامة المنع وحديث بن عمر كان في بنيان واضح. ما شافه إلا يوم ركع على الصخر. معنى ذلك أنه ما كان في الفضاء وكذلك أيضا حديث جابر أتى استقبل صباطة قوم بال إلى صباطة قوم مستقبلا من وخلاص لاحظتم فنقول هذا حيث يوجد بينك وبين القبلة حاجز وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم يفرق بين البنيان وبين غير البنيان وإما أن نقول في الجمع إش نقول أن نفرق بين الاستقبال والاستدبار فقالوا ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا طيب وش الفرق بين الاستقبال والاستدبار قالوا الاستقبال أقبح أنت الآن ذهب الإنسان يقضي للحاجة يقضي الحاجة يدير ظهره للآخرين ولا يستقبلهم بوجهه يدير ظهره، ليس كذلك، يدير ظهره، فلإستقبال أقبح قالوا طيب، قالوا حديث بن عمر يدل على أن يجوز الاستدبار دون الاستقبال، طيب، وحديث جابر، جابر فيه الاستقبال، فإذا هذا الوجه في الجمع فيه نظر، طيب هل هناك تصور أو احتمال آخر في الجمع؟ ما هو؟ لكن حديث بن عمر ما في ما ما يمكن ماذا يقال نعم كيف أن يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم والأمة خطبت بهذا الحديث نهاهم أي يستقبلوا وهذا خاص والأصل خصوصية ولا عدم الخصوصية عدم الأصل عدم الخصوصية عدم الخصوصية طيب في احتمال آخر أيضا في الجمع نعم إلا البنيانة بن عمر شافة نعم إنه إيش؟ أن النهي للكراهة قالوا أن النهي صريح وواضح فالأصل أن للتحريم فجاء هذا الفعل يبين أنه ليش للكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في المراقي وقد يفعل وقيل يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فهو في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من ثن القرب جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروه يبين أنه للتنزيه كراهه تنزيهية فيخفف النهي من التحريم يكون صارفا له إلى الكراها هذه وجوه محتملة في الجمع إذا جينا نقول بالترجيح فماذا نقول؟ إما أن نقول إما أن نقول القول مقدم على الفعل لأن القول مخاطبة به الأمة والفعل قد يحتمل احتمالات قد يكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في ملابسات ما ندري عنها لكن نحن خوطبنا بالقول مع أن بعض أهل العلم يقولون أن الفعل أثبت طيب هذا احتمال الترجيح والاحتمال الثاني في الترجيح أنه إيش؟ معلش هنا صرعنا بكم قليلا لكن الأذان أذن أن الحاضر مقدم على المبيح هذا منع الاستقبال والاستدبار وهذا فيه الجواز فإذن الاحتياط للشرع أن يكون الإنسان مقدما للحاضر على على المبيح هذا الترجيح وأيضا يمكن أن يرجح بأن الراوي أدرى بما روى فهذا أبو أيوب يقول كنا ننحرف في البنيان ونستغفر الله ننحرف ونستغفر الله قاله هو أدرى بما روى وهذا نستطيع نقول بعد بن عمر أدرى بما روى بن عمر شافع يستدبر واستقبل ويق... و... و... و... بعيره و... ولما سئل عن هذا قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا لاحظت فهذا يقابل بهذا فإذا نأتي النسخ يستبعد ليه لأن الأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والترجيح يستبعد ليه لأن فيه إهدار لأحد الدليلين فنالج إلى الجمع لأنه ممكن والقاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن فماذا نقول نقول يفرق بين البنيان و, و... نعم هذا أقرب من جهة الصناعة من جهة الصناعة الصناعة الأصولية، نعم في النظر فيما يعرف بباب التعارض والترجيح، ولكن يبقى عندنا أن الاحتياط، الأحبط، أن الأحبط أنه أن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر حتى في البنيان، لا يستقبل ولا يستدبر حتى في البنيان، حتى في البنيان، وإلا لو عند التأمل. ستخرج لك إشكالات ستخرج لك إشكالات يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما فعله في حديث ابن عمر وله لا يتوقع أن يطلع عليه أحد فهل يقال هذا قصد به صلى الله عليه وسلم التفريق أو قصد به إعلام الأمة بالفرق أو يقال قد يحصل بهذا ويحصل أيضا بحديث جاهد رضي الله تعالى عنه وهذا اللي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلوا الأسئلة بعد شوي بعد الأذان. الآن أتينا على هذين الحديثين بهذا الكلام ونسمع منكم الأسئلة إن شاء الله. الآن الأذان تأخرنا شوي.